فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا, إلا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وَمَنْ خَفَّتْ مَوازينُهُ فَأُولائِنك فَأُولائِنكََّذينَ خُصِرُون أَنفُسَعُون بِمَا كانَوا بِمَا كانَوا بِآياتنَ يَظْلمون وَلَ قَدمَكا كُم في الأررضِ وَجَعَلَّادَكُمْ فيِيهَا مَيش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 قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين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 يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلَ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 انهم متخذو الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون